للَِّاسِ وَأَزَلفُرطان إِ الذينَ كَفرَروا بآياتِ اللههِ لَم عذاابُ شَديد لَهُم عذاابٌ شَديدُ واللهَّهُ عزيزذُ تِطان إِ إن اللهَّه لا يَخْفَى عليهلَْهِ شيءَيئُ في الأْرض وَلا في السَّماء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 126-فأما الذين في قلوبهم زيض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله 127-والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا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 قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناقير المقنطرة والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب والا انبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات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 والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين, والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة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 اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم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 وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ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 A kar z энергomenico izaz morally terminarako zdelim rizem A glasko, zoni, m chamado je Figati, in zgodom, da Je toto je littlef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 وَمَا كُ تَ لديهِم إذ يُقونَ أَقُلَامَهُمأَّهُم يَأقُلُ مَرِييم وَمَا كُ تَ لديهِم إذ يَخْكَسمونون إذقالَالَةِ الْ المَلائكَةُ ي مَريَمُ إِ اللَّه يُبَشِّركِ بِكَلِمَةٍ مِن إِ اللهَّهَا يُبَشُّكِ بكَلِمَةٍ مِنه اسمه المسيح عيسى بن مريم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 والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم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 إن الذين يشترون بعهدي الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينصر اليهم يوم القيامه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 واقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين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 Ulaman nadillahi wama un zilaralaina wama un zilarada ibohim wama un zilarada iborohima wa ismarila wa isarpa wa yakuba wal asbarpa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 وَكُتُمْ على شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَ قَدَكُم مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيين اللهَّ نَكُمْ آياتتِهِ لَعََّكُمْ تحتتَدون وَْتَكُمْ مِكُم أَُّةُ يَدُونَ إلىى الْخَيرِ وَيَأمُرونَ بالِالمَعلُوح وَأمرونَ بالِالْمَعوفِ وَيَننه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 وَإ يُقااتِلُكُمْ يوّوكُم الْ الأدَبَابَثَُّ ل يصَرُون برُِبَة عَلَيْهِ مُذِّلَّةُ أَينَْ مَا سُقِفون إِلَّا بِحَذِلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَذلٍ مِنَ النَّاس وَذَااءُ بِغضَدٍ مِنَ اللَّهِ وَغُرِبَة عَلَْهِمُ الْمَسْكَنَ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 سَيُبْكُونَ سَيَعِظُونَ يَفْرَحُونَ بِهَا وَإِذَا تَصْبِرُونَ وَتَتَّقُونَ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إذ ذهب ن الط إفت يوك والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ب بدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون اذ تقول للمؤمنين الا يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا وَيَأتُكُم مِ فَورِهمه يُمْدِدُكُم رَبّك بِخَمْسَةِ آلَاف يُمْددُكُمْ رَبّكُم بِخَمْسَةِ آلَاف مِنَمَلاائِكَةِ مُسَووِمين وَماَا جَعَلَهُ الله إِللاا بُشرَلَكُمْ وَللتَظمَ إ قُلوبُكُم بِه وَمَن نَصر إِللاا مِ إِ اللههِ العزيزِ الْ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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم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 129-ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله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 وَلْيُمَحِّصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقِ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ سَبَقوكُم مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۚ وما يعلمُهُ إِلَّا اللَّهُ ۖ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمَّا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول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 129- صَرَفَكُمْ صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين فَتَصَدَّعُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي آخِرَاتِكُمْ فَأَسَابَكُم غَمًّا بِغَمٍّ فَأَسَابَكُم غَمًّا بِغَمٍّ لَّكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا 129. ثم أنزل عليكم من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 قل إن الأمر كله لله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 وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ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 اصْوَادَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا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 دينا لم يلحقو بهم من خلفهم الا خوف عليهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله, وأن الله لا يضيع اجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم ال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 سَنَكتُبُ مَا قالَاُوا وَقَد لَهُُ الأأَن بَ أَ بِغَيْرِ حَقَّّ وَنَقُولُذُوقُوا عَدَادَ الْ الحَرُ ذَلِكَ بِمَا قدَمَتْ أَذكُمْ وَأَنَّ اللهَّ لَْسَ بِضَلَّ مِ للِعَبدَّنَ قالوا إِ اللهَّه عَِدَ إ لَنَا أَلَّ نُؤمِنَ لرسول الَّا نُؤْمِنُ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُم رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِذْ كُنْتُمْ صادقين فإِن كَذذَّبُكَ فَقد كُذذِ بَُرسُلُ مِن قَبِك جَاءُ بِالبَييناتِ والالزُجُِ وَالْكِتابِمُنير كلُلُّ نَفْسذائقَةُ المَوْوتِ وَإِما تُوفَّوونَ أُجورَكُم وَإَِّماَا تُوفَّوونَ أُجورَكُمْ يَوْومَ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَقَدْ فَازَ وَمَنْ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ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 وَلِلَّهِ مُلقَُّمواتِ وَالْأَْرضِ وَلَّهُ عَ كُلِّ شَيْئ قَدِي إِ فِي خَلْقِ السَّمواتِ وَالْأَررضِ وَ وقتتِلَ فيِي الَّْلِ وَنَّه لِلَ آياتِ لِئُولِأَلبَد الذيَّذنَ يَذكُرُونَ الللهَّه قِيياامَو وَقُودَو وَعَلَ وَيتفكرّرونَ فيِي خلْقِ السماواتِ والأَرض رَبنا ربنا ماَا خللَقت هذا بطلا سُبحانكَ فَقِنَا عذاابًا الن رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هذا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ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 فَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم لَّا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَأُذُ فِي سَبِل وَقاتَلُ وَقُتِلوا لَكَِّرََّ عَنْهُم سَئاتِه وَلَأُدِخِلََّهُم جََّاتٍ تَجر مِن تَحِه الأنهَا تَوَابًَا مِن عِندِ اللههِ وَلهَّهُ وَإدَهُ حُسْن التَّواب ل يَغْر وََّكَ تَقُبُ الذيينَ كَفَع فِي البِلااد Matarun, hodilun, summa, mawa, La, ki nilla, dinat, rabba, hum, la, hum, ġanna, tu, ta, ġirini, Wainna min ahlil kita bilama ilu minu vilahi wama, um zila ilikum wama, unzila ilikum wama, um zila ilihin, wa shina dilla, wa